حث عظيم على حفظ هذا الحق والالتزام بهذا الخلق و م ر ا ع ا ة آ د ا ب ه في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يوم القيامه ة يا تعدني يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين عبي ابن قال قال أما رب رب وأنت أن عبي فلانا آدم أعودك د مرضت فلم علمت مرض فلم ت ع أما علمت أنك لو علمت الحديث عدته عنده لو لوجدتني وفي وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه مرفوعا من عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك و ت ب و أ ت من الجنه ة منزلا أ ي ا الإخوة في الله في منزلا أدب ا ل ي يقف ا ا ر ة أن ز ئ ر رأس المريض طهور عند ويضع على على الدعاء جبينه مكان إن شاء الله وينبغي أن يده يجتهد أو الألم بأس لا شاء الله ويقول له في الدعاء فقد عاد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أ و عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك رواه مسلم ومن الآداب المرعية يطيل الزيارة ولا يثقل بكثرة وإطالة الحديث وإن وإن المرعية المريض الآداب ألا الزيارة اللاسلة الحديث الإطالة إثقالا وإن في الإطالة يطيل يثقل إثقالا على بكثرة في في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 و أ ق ا ل ك فاشكره فهذه ا ل أ س ق ا م والبلايا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة كفارات للذنوب ومواعظ للمؤمنين يرجعون بها عن كل شر كانوا عليه ويقول الفضيل ابن عياض رحمه الله إ ن م ا جعلت العلل ليؤدب بها العباد فاتقوا الله أ ي ه ا المسلمون واحفظوا ل إ خ و ا ن ك م حقوقهم قوموا بها على وجهها راعوا ادابها وحققوا مقاصدها يعظم الأجر ويصلح الشاء. اللهم أ ج ر و ي ص ح الشاء ل ل اشف مرضانا ومر ومرضى المسلمين يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في ا ل ق ر آ ن العظيم ونفعني و ي إ اقول ك والذكر الحكيم م بما من الآيات فيه أ ما سمعتم و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب و خ ط ي ئ ة فاستغفروه يغفر لكم إ ن ه هو الغفور الرحيم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 فهو اقوم هدى واسلم نهج ثم صلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين